أعوذ بالله من طان الرجيم. فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إرجاء. أليس في جهنم مشوا للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحكمين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم ويجزيهم أجراهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافئ عبده ويخوفك بالذين من دونه وَمَن يُضِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ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 أو أرادني برحمة هل هن ممشكات رحمته قل حشبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جبيعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون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 قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 وبدأ لهم سيئات ما كسبوا حق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة ثم إذا خولناه نعمة من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 أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أشرفوا على أن لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوه إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب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 من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما خردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين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 بلى قد جاءتك آياتي فكلبت بها واشتكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مشودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين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 ولقد أُوحِيَ إليك وإلى الذين من قبلك لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدُواكُم مِنَ الشَّاكِلِينَ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات والسموات مقويات بيمينه شُبَحَ له وتعالى عن ما يُشْرِكُونَ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 فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟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 قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وشيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ذمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَسَبًا وَمِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ سَنُعْمَى أَجْرَ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ